إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله السلامه في له ومن يهدي الكلام عنهما و اشهد ان الله اله الله وحده لا شريك له و محمدا ورسوله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 إن الله كان عليه رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لماذا بدانا اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم الله وشر للنور محتفى وكل محتفى الزجعة وكل الذي أرسل وكل دلالة في النار نعوذ بالله يعملون أخواني الكرام كنا عند قول سبحانه من الذين قالوا الله استقاموا فصبرت ذروا لهم نعما ألا تؤل ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي توعدون نحن اولياكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ولا فيها ما تشتري ان تشكم ولا ما تزرعون من جنات نهر يا نعم، إن الذين قالوا ربهم الله ثم استقام هذه الجملة على قصرها جمع الدين كله عقيدة وشريعة علما وعملا ضايرا وظريف جمعت كل الأوامر وجمعت كل النواهي وجمعت كل الأخبار. كيف وهو كلام الله عبدالجل إن الذين قالوا ربنا الله أم السقع ومن هنا أقدر الله الله وسلم قوله حينما تأله صحابي قال يا رسول الله قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه احدا بعدك قال آفدا من هذه الآية العظيمة قال قل ا منسم الله ثم استقيم كلام الله ومعظم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من القرآن نعم اقول كل احد تجد الله في القران العظيم واضرب لكم مثلا ما جاء إن ابن سعود رضي الله عنه ولعلها رأى متنمطة أو رسيلة مقصود يعني لما راها متكبأ هذا النهي قال لا عليه الله والسلام سلاجة إذا فعلتها المرأة هي منعونا رسول قبل الله صلى الله عليه وسلم قال على الله ما مكة والمتنمسة والواصلة والمستوصلة والمتفن للحزن. في الحسن قالت نابو قرأت أنا كتاب الله عبد العجب ثلاث مرات مولت فيها لي. قال أعيني قرأيه كرت المخصصة جدينا نجال قالت وطرأت ثم جاءت قال أعيني هنا قال والله ما قلت قال الم تقراه قوله تعالى ما اتاكم رسول الله وما نهاكم عن فلتهم قال بل كل حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الامام الشافعى رحمه الله الا واخذه من القران نعم. او تجد عمومه في القران لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مبينا القرآن، فالقرآن في عمومات تحتاج إلى تفصيل، في مطلقات قد تكون مخضعة فيها فيها نعمات مجمل تجيز من يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليه الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا أولئك الذين يقولون نحن لا نعمل إلا بالقرآن أما الحديث فيه الحديث صحيح والضعيف وفيه وفيه وفيه وهكذا يدخل الحديث الوجه نعم حتى يرفض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او أن هذه أحادي فيه الظن والقرآن قطع يفيد القطع وهكذا نأخذ في السماء حتى اصولهم الذين يقولون ان اول ما يجب العمل به القران ثم السنه يجعلونه مرقبه ثانيه يجعلون السنه في الرسمة الثانيه نقول لا ابدا القران لا يفهم ولا يمكن العمل به الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لان النبي صلى الله جاء ولا يمكن ان نعمل بمبين الا فمثلاً الله عز وجل قراءة ما نجد في السلام الله في ما قد ذر أربعاً والمغرب نعم والمغرب ثلاثة والإشاء أربعاً هذا حضارة ومصفران نحن نجد هذا القرآن نعم كذلك وإلا في حاج البيت لا نجد كيف التحراب وكيف الطوارب وكيف على بحرطات ورن الزليفة ومينا وهو الاخرين أموره أمو كثيرا الله قال نعم ولله يعلمك حديثين من السلطائر ولم سلواته قال خذوا عنك خذوا عنك مناسك أمورك كما قال في السلوة صلوا ما لا يزنون لي الصوتين الصوبة أمر الله بها أنا كن نفسه بالبيان ماذا يصلي كما صبعه السلطائر ؟ ما فلا تركان وهكذا الزكاه وهكذا الصيام وهكذا في كل امور حب الحياه نعم اذا اخوانا الكرام جزاكم الله عنا خيرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من الشامع يا رحيم الله معظمها او كلها تجد اصلاها في كتاب الله عز وجل لا بذلك شيء حتى هذه الايه الزكاه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لما سئل صلى الله عليه وسلم مكث بالصحابي لكل خوله في الاسلام لا اساله عن معده قال قل اامن في الله عليها اعلم ايمانك نعم قل اامنش لا ثم الثقل على ما أما اما مجرد القول دون العمل لا ما تقول انا مسلم وكافر والإسلام في القلب والايمان في القلب وانت مستهتر في الحياه تفعل ما قد شهي ومتروح ياتي اكثر دقائق سلام لا قيمه في الحياه نعم اذا لا بد ان تقيم الدليل من حياتك على ايمانك ان تقيم الدليل من صوره حياتك على عقيدتك لماذا نعرف انك مؤمن بهدافك بصلاتك في المجلد بصيامك رمضان ونزل يوم الخميس أيام من كل شهر نعم, بحجك نعم في حجك الحرام بعمرتك نعم في صفائك في بيعك وشرائك في زواجك في حجك وسحرك في كل شؤون حياتك انت نصر كتب الله نصر سيدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل على أنك مؤمن اذا رايت الرجل يتعاهد نفسه بسجده بالايمان هذا حجك هذا بايمان ولكن يعني هذا يعني يمتي لنا الصورة الحيه التي يفضل ان نكون عليها نعم كل مناهن ما, ما يرد الله في تلك المنطقة المنطقة في الناس ما يرد فيها كل الاوامر الذي أمر الله فيها في كتابه الكتابه وعلى لسانة رسولي الله يرده هنا يردك حيثه أمرك ويفقدك هذا هو المهم عما نعم أما تعيش في حياتك تبقى أهوائك وتبقى ما تخطط لنفسك فهذا صعب إذا قالوا رب لا اعترف أعلنوه على معاقبته ما قالوا لي فقط فقط قالوها لأهلهم وذويهم قالوها للمجتمعين قالوها لأمتين أعلنوها في الكرة الأرضية كلها قالوها لأوروبا لرب... وامريكا قالوا ربنا الله يعني هذه لإذعوه للعالم كله وانا قد كم الراتق وعني لهذه الامة مسئولية هاضمة عند الله عليه وسلم هي مسئولة عن الجوم كلها انشرف رب الله حيال البيجة وكبر كل هؤلاء والسرار هالقامة الخامسة استختارها استهتارها وصف الرضوعة كل ذلك هذه المسئولة عن ذلك كلها لا أقول بكبيرها وصغيرها بعظمائها نعم وغيرها الكل مسؤول على ذلك كلكم مسؤول وكلكم مسؤولات فكلنا مسؤولون يأود أن نبلغ لهذا أولاد الناس والحمد لله المسائل الآن متوفرة هذه من الإنترنيف نعم المواقع العامات فيها من الشر بالظفر يعني ما في فيه ترسابي العالم ورسابي القدمة وخصوصا لسهال العالم الإسلامي أنت سيشتهدون يبدلون أموال طاغرة إذا أردت مثلا أنت تفتح فوقعا من المواقع الخير عن مزوعة العالم جهيل. عالم قاضم عالم ما شاء الناس بكتاب الله الناس رسول الله ويعجب العقيدة إذا أردت أن تتصل تعترضوك اعترضوكا من الشر. ما كل واحد احب عشرة ميلا الكبير كبير واللي هم في التصل انتو بشي مثلا واحد موكع من مواقع الخير عالي من الوصول وتعليل هلانا انتو في من المناطق المخزيرة والمراء المخزيرة الله مليون حالة شر. عبد الباطل هو عبد الباطل ولكن الحمد للأخير إذا كما يشتهدوا أهل الباطل فليسون دون أخير أهل الباطل أعنسوا السجينون ليلة أهار اللوات بجميع الأنواع من الأخير والشغل سيد أهل الباطل الزنا بكل فاطله وبكل قضائه سيدهم <تصفيق> التمثيل بكل بكل مجلس كلمه من معنى سيدهم التمثيل وانا الخير لا اعتذر منه لا اعتذر منه لا كيف كان الشاذه القاتل على باطلهم فليسير اهل الخير على سبيل الخير وهم في عباده وطاعه وهو سيدانك وسنعمل تجد من تجتهد ونعمل بهذا الخير وعندك سرطة على تقليد هذا الدين وإصلاح المجتمع وإن لم تزرخين ربنا يعمل نيتك يبعث من ولا ولا أحداً يعمل نعم وصلت إلى ما تبتغيين فذلك خير لم تزرخين أنت مسجل في الاخر نعم نعم تفضل نعم وليس كم سلسل موقف إذن يا إحوال جده الله نحسن جائز من الدنيا قال قال قال لأن مهمة سبيلهم هي الضوء يعنيوه ما قال احتاقاته طبعا القول يقول لعاقب لا يا تاقب إذا قلت أنت لا تعتقد ما تقول أنت منافق منافق جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون إلا إله إلا الله وإن محمد رسول الله الله المنزل والله يشهد إن المنافقين إلا كذبون يتعمل وليصدون مع رسول الله ويخذون ويصبرون ويجاهدون ويصوارفون ويتزاوجون مع المؤمنين الصالحين ويصوارفون ومع ذلك هم بضبطة في الأسلام من الله رسول الله كان يعملوا بضع ويكونوا رغموا إلى ربهم الله حبيبه قلبه لأ لأ لأ من ما هو ربناه ورسول الله يقول منه وليه الصادق لا جاهد الله جاء الله شايد أن لا إلا ما نحضره وقد نمؤمن هذا <تصفيق> <تصفيق> قال هذا <حتى أحرق> قرار إذا نحوال جزاك الله لا بد الإنسان أن يكون عمال شاعر المسؤولية <سنيري> قل ربي الله فاندق <بلد> الله قال ربنا الله ربنا الله أي معدودنا والذي نفين <نكيل> بدينه <والذي> هذا <نخدعه بأوامره> الله الله كلمه الله تعني المعبود الحق ربنا الله معبودنا من, من هو هو الذي ربانا فشكرا لله الذي ربانا صغارا وربانا كبارا وربانا شبابا وربانا ونحن اطوار في اجرنا في بطنهم مهدي ربنا فشكراً له نعم نحن نعبده ونطيعه إله لنا هو عبدون كل أوامره نصنفقها بالاستطاع كل نواهيه اشتركها كل أخباره نصدقها نحن له كما هو لنا خلقنا ونزقنا وخلقنا كله لنا وخلق العالمين عالم الدنيا والعالم الأخرى كل لنا وصقل لكم ما في السماوات وما في الأرض وأقام القيام من أجلهم فنحن كما اقمت الزلالة أعمال لنا فنحن لأ. نحن نحن لأ نعمل لها نحن لا دون الثمان هذا ما يقولون يا إخوة مش الشيطان نعمل لا لربنا يكون غايتنا هو الله قالوا ربنا الغاية هي الله والوسيلة وهاية واحدة نوحد الله نوحدهاية والوحد الوسيلة ترك واحد لمصل اليه يرسي قاموا خالو دون نستقاموا نوحد اثنان أمران اثنان واحد وخرج من البارحه أو بقى من البارحه رجل واحد يصح واحد وكتا واحد يصح ولا البعض ما يوجد شيء معانا نعلم واحد الراجل في الدنيا هو الذي واحد في كل شيء كنتوا بالبقى يقطع لأمارفل قسمي كل شيء يجب على طول لا يموت الا بما أفضل أفضل الله أفضل خلاص يا ربي أفضل وإذا سيعوه ومن الرسول في كل شيء فقد أفضل إذا الأفضل كان إلا قليل قليل ونفع قليل سل أمك ونفع واحدة من سيعوه يالسي يالس إذا عمر جوه إذا في طاعة الله وإذا كان في معصيه الله ولو الواجب لا طاعه علا في المعروف يقول سيدنا رسول الله لا الله عليه في لا طاعه اذا الرجل واحد يطاع في كل شيء وكتاب واحد يطاع وهذه الكتاب يتشخص في رسول الله صلى الله شوف القرآن خلاص هو قوة تعالى قلقه القرآن كما سيدي عليه السلام الله إذا شفت الرسول واشتوه شوف حياته شوه القرآن يتمت في حياته ولذلك السبير النبويه هي عمال نعم منهج عمالي <تكشف> <TinAH> من هذا هذا النظاري وهذا عمل هذا النظاري وهذا عمل إذا بغيت تشوف الإسلام الحج شوفوا في رسول الله وفي صحابته في الكبيرات التي سحنا منها ابو بكر وعمر أسلم وعلي طلحة والذين غيرهم من سائر الصحابة هل كلهم حيث إذا إذن قال ربنا الله أي معبودنا هو الذي ربناه نحن نشكره بإذن جل على تربيته لنا ربنا التربية المادية تقولون ربنا أحمدنا في بيتنا بعد ما كنا سيانا اطفال وشباب يروحوا هناك شهورا ربنا تربيه التربية نعم هذه التربيه عامه تشمل تربيه تربية المؤمن والكبير ولا بجاي واحد التربيه اعلى واغلى نعم لا يعطيها الله من لمن احبها اهميه هي التربيه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل كتابا خربوياً وأرسل رسولا مربيا فأنت إذا تربيت على غير هذين فلا يتفضل إلى الإسلام من خلاص أنا لا أتكبر أحد الحشب عظمى ولا بالإسلام دايم منكم لأن ما هو؟ أنتم تربي على منهاج رسول الله وصحابه الكرام، وعلى منهج هذا القرآن العظيم هذا هو الإسلام العظيم اذن التربيه التربيه الدراسيه والتربيه البيئيه والتربيه المصاريه من اين نستمدها؟ نراقبها من اين نستنبطوها لكتاب ربنا وشي بدنا نحكي الله في السينما اذا كنا مسلمين واذا نسأل الله سلامه عليك هل معنى ان من الذين قاربوا هل التربيه هذه نعمات لا يعطيها الله سبحانه وتعالى الا لمن احبها لا يوفق اليها ولا يلهمها الا من اراد الله برحمتك ومن وجدها برحمتك اذا وجدت نفسك نعمات فصدقت رب ولادك واسربي نفسك واسربي بيتك ونعمت وذويك على منهاج رسول الله وشريف الكوشوب السربويه الاسلاميه وكان شهاده الجد وما شاء الله انها ما تحطك كل نسخه من كتاب الله ومش نسخه الله كما في الله هذا المخلوق وهذا الشعور وهذا الدلاوه ما يجدون الا القله القلق عليه والا الناس ماشي مستاء لها انها ماشي يا ابو الجيفري حضرها من العوائق لا يا اخي إذن الذين قادوا ربنا الله هذه الكلمات عظيمة هذه كلمة عظيمة لا شيء يا شيء قالوا هكذا أعلنوها لأنهم حملوها في قلوبهم نعم نفسه أعلنوها بأنسينته للعالم قالوا ربنا الله بلغوها للعالم يا دولي ايه طب ايه في المنزل يعني معنى على دعوتهم على الواقع المتابعه ومحتاجها فمثلا خل كل واحد يجي ان يشاركهم لا لا يا من فرقشة. لا يجب ان يشاركهم اذا بطلت حسب صفاته نعم اذا بشرتي ولا شيء سجلوا بالله خلاص يقرر انها سي سي دي مهمه فرق هل هي كذلك لأن... ضل فحص قلما يخانات فيها عالم جديد كما الله سجلوا في هذه الآيات إذا ما عرفت الشيء تعفرا عن كل شيء الله وجد حسب لا يمكن إلا الله غير تكون من ما هذا نشيء في السنبي. هنا عنات حراكي هنا عنات سوفي ودلتابي تأخذ واتعطي أما ما تأخذ واتعطي من هذا المروق تصير بشيش في شيء بين هاي بكلماته هاي تأخذ وحيا مع المجلس والله يجب عنده كاست عام عن مصري تسمعوني يضافة الله واحد يقولون الأفعاد يسمع المتدر ليجوا ويسمع المستغفر ويسمعوني كذا وكذا ما وا. واحد مستغفر يقولوني خيادات الكاستر الله هو نعم عندهم أصدين هذا في هذا مشارك ولا عليهم. الله ربنا نظر وكلمة باي حقيقي ثم صقانوا على ما قرروا ستة عاش ميسا القرر ياري في شكف والعبار ياري في شكف البذري خلاص خلاص إلى وما أفلح قد وتهنان نوح عليه الصلاة والسلام الذي مدل الجهد الجهيد في إصلاحه والنذيه وما أفلح قصار ومن الجهد في إصلاح قوله وما أفلح قصار واشي مع الله معنا شيخ صار اللهم علمه حيث يدعون رسالتها او رسالاته كذلك ولكن شاء الله نقص بالحديث يغفر لعجل جبعات النادي ومعه الرجل والرجولات حياته كلها هو يدعون واحد جبعات واحد او جميل. او وهو أهم أحد كل النهار بشي لا شاء الله أتاك فيها عادي فينا نحارف السنة فين عاما وما أمن معه إلا أقارين اكثر ما قالوا اثنانين يا الله جمتين اثنانية إحنا فمتعونا. لأن الله, كنفجوش بوش بوش. كنفجوش. واش الله في كله مجيش حاجي كله فيك وش في الوجه كنالك وش عما فيك تخضع رسول الله يزيد مش ساهمها بالصدق والإخلاص أخبع ربنا عرب الجديد لله وش أما اش حاجبها اشكر خاصة إن عليك كل الله عز وجل سيدنا محتوى إن عليك من الضلاء وعلم مجهدها شو دا عم حاجبه ومأت عني اللي ما أنا ما شيء في ستح وكل اللي بدخل بياتي مالك. أو لما يجب دخل النار و تعجبه هذا يجب هذا يا يجب إذا يأخذ إنك الله بالله بالله بالغور الله ثم نفسك قامهم نعم ما فيش بين قولهم وبين حياتهم أبدا ما يقاربون يجب أن عمليا فكم دعاء بقالهم وحاديهم ببيوتهم وأولادهم وبرجيبهم ودعاكم مع الهيدي يتخصوا كم تسأل يولي يشي تنقف إذن إخواني جزاكم الله عم استقاموا استقاموا يعني السبع الطريق المستقيم مش كل الطريق المستقيم هي لي الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما، من؟ فتبه مستقيم. وقرأ هذا القرآن هو صراط الله تستقيموا عليكم هذا مش لهوديهم لا هذا مش النصرانية لا هذا وان هذا مش العلمانية لا هذا مش الديمقراطية لا هذا هذا تستقيموا طبق نجيبه عن هذا لكن لا دبرانية ولا الديمقراطية ولا الويلة وما أكثرها مسوكي ولا قومية ولا حادثة يعني, آلها آلها. آلها كلها كلها يعني آل ضخمة آل هذه هل آل هام موجود؟ وكلها حبة كلها برمى الشطة موجودة كلها حبة كل وأن هذا صراط مستقيما هذا محدد فالسالح هذا اللي قام ثم مستقامه معنى في مستقامه حيث طريق القويم هذا وأن هذا صراف المستقيماً فالتفن ويأتبع السبو طرق الأخرى إياه كنتم وإياك كل طريق لطريق الله إلى ضلال يؤدي إلى النار يؤدي إلى الغار وبعدها الحارع لأده إلى الخنز والناس وثم الله عادل من لنا وظهرت الله الرأي للسل سقموا عقيده ثم ستقاموا ستقاموا عقيدة لابد لخصنا عقيدة عقيدة, عقيدة لا المنهاج الذي كان عليه عقيده ومنهاج. وهذا الكتاب الشيء النبوي لا لها نعم هذه السفاة واللي قال الله عز وجل في القرآن وكاسمحان الله 17 مرة قال نقولوا اهدينا 17 مرة 18 مجعاها أما كلها فيها الأمر اهدينا يا ربي اهدينا علي. الله عالم مننا أنه مقدرش نحصلها نحصل هذه الاستقامة إلا بطلعه، إلا بعمل الله إلا بأن يهديني إلى الطريق المستقيم، اهديني صراط المستقيم استقاموا يعني اهديني السرطة المستقيم أنا قد ندري جهدي ولكن ما استطيع إلا بعمل إلا بهدايتك إلا بتوفيقك إن سأقوم تعطيني العلم وصعتي لأنه لهذا الطريق المستقيم يحتاج لعي قولنا من الواحد سطرة مستقيم ولا ملاعظ لأنه يمكن أن لا ده ده سمع قال الله قال رسوله في كل إذا نحضر فاشل بالمجيس فضيك تحضرنا عامات وتسمعات القنوات رهب القنوات القناة الله عن جزا الله القبول عمال. الله تقبل بصحار يا ربي علماء يا ربي أدردت أن هذه الأخوان كي علماء فقيم والله نعم خلصنا على استرسلت هذه الدروس وتسمع إليها وتحرق تسجيلها مهما مفيدة سجيلها نعملت ومفعلها غير يا كذب ثم ترغل هدايا من الله عبدالجها إذا لابدت صرعي هذه الطريقة المستقنصر صرعي تم واحد الصور وصف التارك المستقيم ولا جملا حبك عمش الله للا عمل ويستقن الله ويستقن الله, الله على لنا نتعلم فعلنا نتارك الله وسكون على حذرنا الذي الله العزة. العزة. إنه المهدي يا أخي الكريف في كل لحظة في حاجة إلى يهديك الله في حاجة العماز لنا كل واحد سبحان الله كل واحدة من اهديه جا وقفت جال شفا وقفت جاء وش مصر تعلم يا في كتاب الله في العقيدة في جانب الله في جنب الجول العاكر في جنب روح لله في جنب كتاب الله جاء بروسة وشفاية وضخن منك العماز الفيروس كتاب الله كأخو الفيروس ان الله تصدارك بالله الله فانت في حاجة الى ان يحفظك الله يعطيك علم وبعد العلم طلبوا نعمة في يعطيك الارادة يمكن الوحين عنده علم ولكن باش يقصدها بصيرات مستقيم ويطلبه يجيز الارادة يخلط مك الارادة وبعد ما يخلط مك الارادة يخلط مك القدرة فالوحين عنده الارادة لكن قدرة وعلى شيء يعطيك القدرة على تحصلها له من وبعد ما يأتي القدرة سيكتنوا من أكتك المية صالحة هذا كل ما في حاجة إليه ولا لا في حاجة من الهجاية أن يهتيه الله إليه يأتيك المية الصادقة الصالحة وبعد المية الصادقة. نعم ماذا؟ يعطيك الإخلاص نعم وثم يعطيك القدرة على الديموم سيكتنوا حتى تسلق الله عز وجل وحي يعملون خطأ خطأ كالبارح معنا سيرسل السقيم ويحضر دروس الظروس وإن صبار شاء الله تحضر في صابي أرحب الله أرحب الله لم تكن شباب شاء الله شباب إذ الله عجم منا أننا لا نقدر على تحصيل هذه الهداية إلا بأن نتوجها إلينا وندعوها دي الله على غير الفريضه قال لنا وهذا الدعاء واجب كل ما فيش دعاء في الدنيا واجب الا لا يوجد دعاء واجب عليك تدعو به مثل هدي الاختيار الصح لاننا عاجز اذا ما تكونش زعما توفيق الله واذا ما تكونش شيء هدايه الله هل نحن نضيعين عن بهم لا تكني إلى الاستفاق فرداعين كبير كان يقول رسول الله تعالى هذينا الصراط المستقيم شكو الصراط المستقيم كانوا حكوموا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم أنعمت جذباً أنعمت عليهم قضينا الله دوجاً من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فضعت. هؤلاء الله ربعهم لإنحال الشراط المساعدين ومن تأل الله هو الرسول فأولئك الذين النبينا أنعم الله عليهم من النبيين وصدقهم عليهم وفي كل درجة مستقبلها تأتي بعد هذا من العام من العام ها سراط النبينا عم سعالين قال غير المكذوب عليهم وغير الضرر يا رب احضني من الطريق المكذوب عليهم وطريق الطريق المكذوب عليهم يقولون ويش كون تزاوين الله سبحانه وتعالى قادر أخرى بسهو 17 مرات ادعو في ادعو لأن الله علم منا أن خراب هذه الأمة وضمار هذه الأمة وقضاء على عقبة هذه الأمة وتدمير هذه الأمة سيأتي عن طريق تشبه في اليوم من المسأل هذه الأمة ستذهب و تضمى حب وتذنو الماء وجود بسبب ليش؟ لليهود والتساء وصدق الله العظيم ما من بيت ما من ذكر ولا منذر لا صغير ولا كبير إلا وفيه نعمس القبر ونسال الريحة اليهوديه يوريح مطارد مشاهدة تشابه والسبعية العادات والتقاليد والاعراف والالبسه والاعياد والداخل الى خلقه وقائمه طويله ببيوتنا وأزيائنا ومعكالينا ومشربنا وشوارعنا ومشاعرنا ومدارسنا للكل بحفو الله لو بعث الله المسلمين الاولين من وراء احوالنا وراء صورتنا لا يمينا اننا لا نخرج اسامي بشري اي سوفل وحالنا سوا وش كان الواقع أكبر شاهد قال الله العظيم قولوا إهدنا السرّات المستقيم سرّات الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الأرض المضوعة مجزية لا شمل مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وحذّوا عرفوا رسول الله بانه رسول الله وعرفوا يعني فنى فنى سبعة سنة النصارى ليسوا ضالين لأن دينهم ذهب والمحرم عمل ثم ارتفع عيشه بعد وجيزة مئة سنة على جسم الأنبياء وجزو جسم العينين وهذا مش بالعقل الآخر والله يسمع سؤال مزيد في نار يرويها فدي هذه الشيء الاشي اسميه تكيس ها تعبق كل عندكم خمسة وسبعين ينجي هذي شبهة كل ينجي الله فالنجد رب العالمين ينزلوا على هذا واحد ينزلوا على هذا والله يتمنى هذه فضامون ورهبانية وستدعون بعد مئة ثانا كيف نعم كلمة اللي اشتبلوا في هذا قالوا هذا شي توقص هكذا قالوا هذا ليتدعون رهبانية فسمو دعوني ناعم الطريق الصحيح الذي نعم نكونه شنو بعد ان هذا التصرف او الذي هو نعم وهذا خط الوضوء والصغار ونعزم بذي بين يقول اليهود يقول غير الصلاح نعم ونصارى يقولون ان الله نعم، ان الله ثالث ثلاثه نعم مش نذكر كل من له علم في السقاة إجابة. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. تعالى لا نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. نذكر. هذا مجدنهم وعاني جهنهم شي شتقولوا الزمع هذا كتاب هذا القرآن ما فيه اللي كيقول كي مخضو في عليم واللي كيقول كي علم الذين كفروا من بني إسرائيل وان كتاب لأبنى قول عنا فيه من سبيع كيس يكبر على هذا، كيس يمسك على هذا، مصيبة يعني احنا وعلى كل أحد إذا جاء فجزاء الله نسأل جزاء يقول من الذين ربنا الله مستقر، سقامه إيش؟ سدغت النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله حياته كلها وهو يحذر كل التحذير من اتباع يوم الاصره صلى صلى كان صلى قائما عند صوت السلام وصلى الصحابه او قياما قبل تسعون كلمه تقريبا مع الناس الروم مع مع كبارها والرمائيين ليش بس القيام في فار لكن لما في المشابهه وقصفه زول الله اطلب له القيم فقصف المصائب فتركه من هذه المنيه يحدث صلى صلى عليه وسلم وصلى الصحابه امراه القيم فنزول والله فار لا ما باقيش موهب. عليه صلاة السلام لما برد بس الأطراف من إعلام الاستراحة باش اللي بعيد يسمع اللي يسمع يجمع الصحابه بعضهم أشار بالبوق. لا لا هذا مجرد الصوت. قالوا هذا نعم هذا يرد يرد يرد لا يسحب. قالوا للنار شو النار في الكلاوي كل واحد جي كده على النار ويجي على النار على ما الوقت دا قال قالوا بالمجلس اعوذ بالله تفرقونا على شيء ورد ما بقى ورد ورد بصحابي نائم وهو يشوف نعمل جد الصحابه عمر وهذا الرجل يشوف نعمل كلاهما شاب شروح زيدهم نقص طعام طعام كل شيء اعرف تعان تعان تعان القبل منا قلوز القبل بيع وقلوز من البيت تعان لآلام الصلاة في حاجات الناس قلوز من كل الله الله عالم الآلة قلوز الله عالم القبل بجد جلالة وجلال القاسم قلوز جوار الرهيا سنيا قلوز كذا كذا كذا في علم هو كلف ضروره و هو قال والله راه جوز هذه هذا فخطو يركض الشيء كل واحد قال في شيء فيه مشابه اليوم كل مجوز إنه عليها. لا حتى شعر عن في الله عليه وسلم ماذا محمد يخالقنا فيه كل في عين ماذا لمحمد الله يميته نعم اللي واحد واحدة اللي النصارى قالوا ماذا فتحه لحقه دوني خالهم فتحه وقالوا في اسلام ويمان خالوا إذا هذا تشد نعم. في <تصفيق> عدم أن الآيات الطانع التي تحذر من المشاهدة والتبعية فحذت الأحرى في ذلك سمع هذه الآيات والآحاد التي جاءت في هذا الموضوع لم تتحدث أقوى من الآيات والآحادية النبوية اللي كتحذر من التبعية والعيد حتى في الصوم، لما هاجر صلى الله عليه وسلم وجد اليهود سيامة يوم العاشرة قالوا ليه تسوقهم عاشرة قالوا الله إله هذا اليوم بجل في موسى نعم عشرة في موسى وأغرقه موسى لله على النجاة وغرق عدوه سماه موسى شكرنا أن نصومه لأن نحن في موسى من كل ذنب سمت عليهم سوء لما كان في آخر حياته يا رسول الله تحدثت الجميع نعم تشيء فعله يهود لا ولما صار نمسحه من القلب نصومه ثم قل لا نعسوا إلى قابل أصوم الصبح والعشاء فش من خالفه كذولا إذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني شد حرب شعواء ضد المشتبه اليهود المشركين لا. لأن الله علم أن ضمَر هذه الأمة وخرَج دينها سيجعل فريق التبعيه اليهود المشركين مزمج لأن نصوم بافكارنا وازياءنا وبيوتنا واعراسنا وافراحنا واسراحنا وكل شيء الله السلام والعافيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقبوا قلنا إخواني جزاكم الله خيرا سيكون نعمان هنا سؤال يقول, يقول هناك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في منام الشيخ احمد محمد البديهي هذه اخبار رمضان في الشهر لكنش واحد حامد مع الناس اوراق كبيره وهو وزير شيئا هذه الوصيه المكتوبه هذه الوصيه المخدوره لعن الله على كل كاتبها بسم الله الرحمن الرحيم كل النار ولابد الناس ليش هذه الوراقات تبدا لي صاحبها يعني يحضره خفيف جاهل العلم وعلى أن هذا كذلك يعني كنا بعض المشاكل درسنا عليهم يقولوا في عام 30 عام 30 الماضي ماضي عام 30 خرجت هذه الورقة كذلك وما زالت هذه الورقة مع الناس شهر الشهار وتطبع يعني بشكل عظيم بمثل قاضي ووزع على الناس بأنه يحضرونها صحيح ويقول كل مرة يقول مظهر الأمس الحين على غير إبراهيم على غير إبراهيم. كيف تثبت الله؟ عندنا من الحق عندنا من آيات الله أحد رسول الله, الله. الله ما يشفي ويفي عليه في زاوية. على هذا الجانب الله وتعالى توفيت من قبوقع الدنيا. على كتاب الله وصول الكفر نحتاج في من هذه المناح لن شيء أن يترخلها فأقول لها منع تقل منامها إذا كانت موافقه للشريعة نعم نعم لأنهم تقول الشريعة فينا من العلم وإذا لم تقل الموافقة يجب أن يقول أنا وقال لديك هذا وكذا يقول إذا كانت موافقة للشريعة كاملة ويعني مشارة. ولكن هذه شيطانية هذه شيطانية ودالي علالة لكم المفالدون اي شيء عزي رسول الله ملعب القائدون ملعب القائدون شافوا الله في جاء الشيطان جاء عند الشيطان انا ربه يا عبد القائد انا ربه من قلت الله شيء حتى لو الرخصه يا مدعو الله. ما يغلط انا قل اصحاب قالوا معرفتي قالوا قال, قال مطلين مطلين تعالى ان الله لا يمر بالفحشاء ليش اللي على بلام اللي هذا هذا الصوره كيف يقول والله هو الله اللي يقولوا والله هم الذي هذا شيء طبعا فهمتوا ويلا خرج بنت انا فهمت على ميزان عنده عنده الشارع اللي يسال هذا رسولة رضا الله في ايات الله فمردوا لا نحتاج الى المرائب ولا نحتاج إلى المكشفات ولا نحتاج الى المتحدثين والملهمين لا نحتاج اغراض كان فيكم نعم محدثة العمري كانت في الأمور كان هذه لا. تلك لان كانت المعامل لي ل... لي ل... لي ومكاني في زمان ومكان كانت معامل لجهه خاصه وفي زمان خاص ما كانش عام اما هذه الحكمه صح اما هذه الشريعه فهي كائن من شائله عام لا تحتاج الى تحدير ولا تحتاج الى ملهمين ولا تحتاج الى المكاشفين ولا تحتاج الى احد لا اليوم بقى السماء نحتاج منجي في رؤيه واللي يجينا بالمفاتيح واللي يجينا بالوصيه نحتاج اليه ابلدن هذه الشريعة فيها الكفاية وكل كفايه بل لا يكفي وكنوا رجال ما قالوش لي شي وعد بالاعان قر صاروا وما ثم الاخ الكبير يقول كيف اعالج قسوه قلبي جاء ثم جمل قبل رسول الله ان اجد القسوه في قلبي قرص احراثني راس يدي وطعم المسكين شاد الفقراء والمسكين عن الناس دي يقول واليتامى وكذا واحسن الينا مواسيهم ونعاونهم وكذا والله سبحانه وتعالى غن القسوه من قلبي مطيلها جودا إشخلو ما أو فيعمل عليه هو عمل جنازة لا وما سيفو شيء وما سيفو شيء كذا لا لا إشخلو دلوا مخالطة النص طيبين النص الفقراء فقدوه أنا الراحلين. في الراحلين بقلهم صحيح الاسمياتين ما من شعره تمر عليها يأتوك لو أنك تكون حسينها يلقى عنها بها التدرجة ويقول لك سيئه ويسيب لك حسينها ما من شعره أنا عمسين تنسخ نعم؟ نعم ويقول لأخي الكريم وكيف كيف على ارتقاء الإيمان اصدقائي الايمان ان عمس الصلاه الجماعه وقيام الليل وصيام بقوه المس وسنتيم بكل شهر وقراءه القران والاكثار من الذكر لا يزال نسالك رغبه بذكر الله والحضور الدروس العلميه وتعتزل اهل الشر اهل الفساد والمراد المخجله وما تمشيش الاماكن السيئه او بالله لا ينادي معه وهذه تتقصي القلب كثرة معاصي هي اللي تتقصي خلوه بالعيد نعم ولكن أنا ستجدلي قلبك يلين خلط نص طيبين ونص صالحين ونص مؤمنين لأن مخالطة الأشراب سميتوا القلب والعيد والله ترجو له تفسدوا طيبعا ولكن إذا خلط نص طيبين نص صالحين وكثرت الصلاح والخير خلطي أنا عمزه يزداد إيمانك وإيقرع لأن الإيمان حذك الشجاع إذا فنتها تقول إلى المشي ولكن إذا انت به بين يومه وقتلوا بعدها قادموا النقش والإصلاح وكذا تطرع رعون الله وتسيبوا كل هذه اللاحية وكذا ليش الإيمان والله مثلت أعلى هنا كنت الصحابة يكون يقول حيى ميناء لشدد الإيمان لشدد الإيمان ما جلست بك مثل دروس لأني حيى. ما نعم يا أشي الكريم ثم يقول الآرط أه... الله هل ضروري سوره الاخلاص الإخلاص قراءه القرآن؟ ثلاث مرات؟ لا لا، لماذا؟ قراءة القرآن أنها لا يس يسير وخدرون أن يدخل الشيء أكل لا لا، لا، أبدا يعني هذا مردًا على رسول عن عن القراءة القراء السبعة القراء لا اننا نرى او من نرى سور سوره سيده مثلا يقول سور القران كصو كنه يقرأ هذا الدرس باش هذه ولكن العبادة العبادة نعم ما يفعل وما لم يزيد نقب نق العباده خلاص الله على في ازاي خذوا هذه القاعده نورضا نعم استعبدوا الله بي ونتقربوا إليه بيه. ما لم لا يقبله ولا الله قلل المنز رحمه الله ما في الإسلام المتعجز حسنا فقد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتفاقي عالم الله هذه كتسهب رسول الله من ذلك كتسهبه في هذه عليه تقدروا عمركم ترجعوا انا واللغوان والنسائيات وشاوه تبحثوا باش تجاوا في طاع ما تبحثوش شيء ولا ولا المثل اعلى القانون يقدر مثل قانون مثلا يزيد شيء بقاليتك القانون ولا لا نعرف شيء لا بالتمام من حكم لحكم في فقرات الفقرات القرن في مختبر رقم الفقرات هلالي رقم الفقر إذا لم هذا حاجة بيشي بالخارن ثم الحق مرفوض والله المترجم على فكذا هذه الباب ينعبذات والتشريع أغلق لا أغلق أحدين طال ما شاء الله ثم يقول يا أخي الكريم أنا عمم في مصنع في الخياطة وأحيانا نقوم بتصوير لا استفرر والعوش فهذه الهوزة للبقاء في هذه المهنة نعم سبحثت إذا وجدت مهنة احسن من هذه فهذا بعض كبير ما وجدت فكلم حفل إن شاء الله لا تجدهم وقل لك أخرج هو نعم أتكلتها فلت في رأسك المحاق أو خليه طويل لا لا لا أخذك اعرعت يا الحمد لله قلت دار ورسي احكى أحكى وشك؟ ثم يقول ما معنا قولي الأمام عن الآية الكريمة ويقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكبروا بالرحمن لليوتهم شقوة من ضده ومعارج عليها لنهارون ولليوتهم أبورزة ثم يقول الله في الآية تقول الله عز لولا أن يقول الله عز وجل الله سبحانه و سبحانه قد يعطي الدنيا مع مالس يعطي الدنيا من يحب هو لا ولا يغطي الدين إلا من يحذر وشاء الله سبحانه وتعالى خائل كما يخلش يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين لكي لا يتعصفين نفسهم بشيء يخرجوهم عن الدين وهو قال كما تلش مع مال إبقاءاً على المؤمنين الصالحين يكون سجنياً يخرج عن الدين يحارم الله ورسوله ما قلت حتى يطلع راس السلسله ويمشي نعمه في غير الدرج غير يجب في الدرج في الكهرباء يعني يمشي غير الكهرباء ويطلع راس الكهرباء ومكان الزهر والقضه الدرج وحده في وحده الذهب ونعمه العماره وحده الذهب وحده القضه وما شاء الله فولاتي ابقاء على المؤمنين معملي ان الدنيا لا تنسوي عند الله جناحها بارد الدنيا قابله ناجسه الدنيا ملعونه وقرن الاسلام مدعو ان ما بي ان الاسلام زايده او في غصب بس بدين الله سوف في ما فيها شره معدويه سوخه بالاسلام وتدفع بالاسلام نعم الدنيا الكره الارضيه بتطلع عليها لا لا مش بتطلع الارض على لا الحضاره بتكون نعمتي بالاسلام نعم صبا تشكل كل اسلام تشكي كثير طائره مؤمنه الايمانه مؤمنه الشوارع مؤمنه نعم العمارات ونعم الشاهقات والبرج اللي كذا كل كله تشكل مؤمن نعم والسياره مؤمنه والتلفاز مؤمنه والقناره مؤمنه ليه والمترو مؤمن وكل شيء مؤمن وحب حتى الطوبة الدرية تشتقى لا لا وأنا محمد رسول الله تكون يفصل إليك في الدنيا لا انسلموها الجعل ولا عمستر الله إلا إلا إلا ومحمد رسول الله تقول لكن إذا كان كافيرا ولا فجل كعملهم ولا أولادهم لأنك يفصل الله يبعد يضعون بها دنيا والسر إذن نعم في قمة عز وجلككا ما تكونش نعمات مش الله من الصالحين هل ولولا ولولا أن يكون الناس أمة الله كل قبر. لجعلنا لمن يصر الرحمان لبيوتهم سقوفا من عليه رهون. نعم تفرغت شوشة ولبيوتهم ابوابا وصورا عليها سجودنا وضروما ولكن الله نجيه ولكن كجيه. أجول، والهم من عنده ولد لم من هذا ثم يقول بعض مقيمين في جماع عام غير رمضان في البيت إذا كان نعم، حرج البيت أنسى يقول رحم الله رأى قلبي من الليل نعم ف... فتوزعها وصلى بما اقاض اهله فان ازت عليه نزحت في وجههما ورحم الله امراه قامت بها الميل فصلى و اقاضت زوجها فان ازعلها نزحت في وجههما وهكذا نعم فهذه الجماعه, يعني الجماعة هذه مطلوبه اهل البيت يصلوه البيت لكن لدونا عم تجي فولا هو هنا وفولا من هنا وصلوه البيت من في الليل في القياس المشيش ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصلاه صلاه المرئي في بيته إذا النصوبة إلا النصوبة إلا وصعب في السماء أن عند أبي بكر الصديق ولا عند عمار ولا عند عثمان ويقيم الليل ناعم مع بعضهم كذا شيء دولا ولكن في إذا جف قط حد مع رسول الله مزارا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد بدفع من أبيه اللوم مسلس الجبل الصورة في قيام الليل رسول الليل في أثنا في بيته أميت عند رسول الله كان نخلده من هناك نخلده وما يسألن عند خذوه شهر رسول صلى الله عليه وسلم كي يتصلي لليل، ولما شفتوه كيف الضوء، فمن في ولما شفر رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجهة اليسرى رسول صلى الله عليه أخذه من من أذنيه وورق له الجهة اليمنى، قالوا إلى الجهة الصلاة صلى الله عليه وسلم نعم الجمال يا مين عجب أو عند شيء ضايق تصلي بالليل اما الذون عامه قصدوا فلان ام سنقيم واللي عندهم هم في اول الشتيه لحد النتي ثلاثه او كل الايام هم ما على تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم العباده التوقيفيه ما وراء نعم نفعل وما لم يريد نحظ ثم يا اخوان جزاكم الله خيرا يقول ماذا يفعل من استيقظ لصلاه الصبح وهو جده من جنوبا والبرد جديد يصلي، نعم ما نمشي الصبح للجناح سير نم نلبرشي دي ما برشه الصبح وما كاينش حاجة نتسخر اليوم هيسعمل مصلي لا نعم في ممكن يصلي نعم الله والصلاة جميعاً على الله سبحانه سبحانه والسلام على المرسلين والحمد